بسم الله الرحمن الرحيم يا اختا يا اختا ان يدا ماكره خبيثه قد امتدت اليك في هذه الايام لتنزلك من علياء كرامتك وان نفسا خبيثه شريره قد تصدت لفتنتك واخراجك من جنتك وَإِنَّ فتنة كبرى قد دبرت لك من أَجْلِ مسخك والعبث بعرضك وجسمك فلودي بربك واحتمي بحما فَإِنَّهُ لا ينجيك منها إِلَّا الله أن تدرين أختاه عما أتحدث إنها العناوين المشوقة والمقالات الساحرة والكلمات الأدبية التي تمتلئ بها أعمدة الصحف والمجلات وشاشات التلفاز وإنها ما تسمعين من كلمات النقد للحجاب والطعن في مشروعيته إلا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما عن لقات فوق اللقات قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التأثر وتأثر اسمحي لي أختاه أن أخاطبك بإيمانك لعلك تتذكرين الست تؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألم تكوني ترجين الله والدار الآخرة ألم تعتقدين تحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن قلت بلا، ولا أظنك إلا تقولين ذلك فاعلمي أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرما تحريما قطعيا التبرج والسفور كما حرم الفسق والفجور وان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد امر المؤمنات بغض ابصارهن وحفظ فروجهن وان الله نهى المؤمنات عن ابداء شيء من زينتهن كما امرهن بضرب خمرهن على جيوبهن وقد قال عليه الصلاه والسلام في حديث تقشعر منه جلود المؤمنات صنفان من اهل النار لم ارهما ثم يذكر الصنف الآخر فيقول ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وكاسيات عاريات أن يلبسن ملابس ضيقة أو شفافة تظهر تفاصيل الجسد ومائلات مميلات أي مائلات في مشيتهم وفي كلماتهم مميلات بالسذج من الرجال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطحنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجت أهل البيت ويطهركم, ويطهركم تطهيرا